صلاه القيام يا ساد الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقي وصراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الظالمين زينك وجوره وما ملكت يمينك وما ملكت الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك لاتيها يغلم معك وان راءت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 ص ف سأ إلَك متَش وَمَ لِ بتَغَيْتَ مِ معَزَتَ فَلَا يُناح عَلَيكذكَ أَدن آ تَقرَع يونُهُ وَلَا يَحزَدنَّ وَيَرغينَ بمَا آ سَييتَهُ كُلّغ فلهَّهُ يَعلَُ مذ قُل بِكُم وَكَان اللههُ عَليمًَا حليما.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 ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آسيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من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 ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعيتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إحجاب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 إن تبدوا شيئا او تخفوه فيعلم الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليه في آبائه ولا أبنائه ولا اخوانه ولا اخواله ولا ابناء اخواله ولا ابناء اخوانه ولا ابناء اخواته ولا, ولا لسائه ولا ما ملكت أيمان واستقيل الله إن الله كان على كل شيء شهيدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَلَّذِينَ يَؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا إِثْمًا وَعَثَابًا ۚ وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قِنِ عَن أَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ فَكَانَ الله وَقُرَّةُ رُوحِهِ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض و المرجفون في المدينة لنغريَنك بهم ثم لا يجاورونك ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلًا بلعونين أيلما ستقف أخخذ وقتتل وستقتل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبذيلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لأن الساعة تكون قريبا الله أكبر, الله أكبر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 وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا لنتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرا ربنا آتيهم ضغفين من العذاب والعظم نعما كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها النبي لآمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إِ رَضْن الأمََة على السَّمواتِ وَالْأَغْضِ والالجبان فَبَنَ يحمِها وَشفقُون ممَا وَشْفَق منِنه وَحَمَ الإِسَ إِ مكَانَظَلُم يَونَا مُعَِّبَ الله مُنافقينَ والالمُناف قوتِ والالْمُشكينَ والالمُشرركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيا الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز الأليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد الله أكبر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 بل لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيدي وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخفف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا جاود منا فضلا يا جبال أود معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر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 اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا جابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعملون الغيب ما نبتوا في العذاب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 لقد كان لسبئ في مسكله آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليه سيل العلم وبدلناهم بجنتين جنتين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 وقالوا ربنا بعد بين اثارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايا للكل صابر شكور ولقد صدق علينا ابليس ظننه فاستتبعوه الا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها, ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفير قل ادعوا الذين فعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم وَمَا لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزعوا قلوبهم قالوا ماذا قَالَ ماذا قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 وَالْأَرُولَى الَّذِي الْحَقُّ تُنْزِلُ بِهِ شُرَكَاءَ كُلًّا بَلْ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا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 فَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ وَإِن جَرَادَ بِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُلِيفُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْنَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَصْغَرُوا إِنَّ فِي السَّمْعِ فُؤَاهُ نَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بعد إذ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 وقالوا لم توفوا إنا بلا أرسلتم بنا كافرون فقالوا نحن أكثر أنوالا وأهنالا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبعث قرز قل لمن يشاء ويقضي ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَماَا أَنْوالُكُمْ وَلاَاأَولادُكُمْ بَِّتي تُقَِّبُكُمْ لِجَلَ جُلفَ إَِّ مَن آمَد إَِّا مَنْ آمَنَ وَوعمِنَ الصالحًا فَأول إكَ لَهُم جَزَاءُ بَأْكِ بِمَا عَعملِوا فَوْلائِكَ لَهُم يَزَ بِمَا عَنِلوا وَهُم فِي الغُروبَاتِ آمِلون والذين يسعون في آياتنا معاهزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبتط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين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 اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَيَوْمَ يَشْطُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ أَيُّكُمْ مِنَ اللَّارِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أسرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يمنف بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وما وإذا تتنى عَلَيْهِمْ آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاء وإذا تتنى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يخذكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا جَاءَهُمْ أَنَّ هَذَا إِلَّا فِتْنَةٌ مُبِينَةٌ فَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ النَّذِيرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغَهُمْ إِلَٰهٌ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَكِ الْكِيدُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْلِمِينَ وَتُرْجُوا رَحْمَتَهُ وَتَخْشَوْا عَذَابَهُ فَبِصَاحِبِكُمْ إِنَّهُ إن إِلَّا نَبِيٌّ لَّكُمْ وَلَيْسَ يَجْعَلُ عَذَابَ رَبِّكُمْ غَيْرَ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 وان ان ضللت فان ان ضللت فانما أضل على نفسي غير اهتديت فبما يوصي الي ربي انه سميع قريب ولو ترى تفزع فلاسو تؤخذ من مكان قريب وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَهَنَّا لَمَّا اسْتَנَوُشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مَكَانًا بَعِيدَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ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 الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة في رسلا أولي أجرحة مثلا وثلاث وارباع يزيد في القلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يستحناه للناس من رحمة فلا منسك لها وما يمسك فلا مرسل له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 وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حقا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليه الحسرات إن الله علي بما يصنع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يغي الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتقناه إلى بلد ميك فأحيينا به الأرض بعد نوتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا ولا تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه وما إن ذلك على الله يسير وَمَا يستوي البحران هذا عرب فرات سائع شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما قريا وتستخرجون حرية تلبسونها وَجَعَلَ الْفَلَكَ دَائِرَةً لِتُدْرِكُوا بَيْنَ يَدَيْهِ كَيْفَ ضَرَأَ الْخَلْقَ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطرين إن تدعون يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَذْكُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ الله أكبر الله أكبر سلام عليكم ورجاء الله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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق شديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر وازرة وذر أخرى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 وما يستوي الأعمى والبطير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن أه إنما أغل ولا يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء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 فَاخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا مُخْتَلِفَ الْأَلْوَانِ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفَ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ان الله عزيز غفور الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الذين ياتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية يرجون تجارة لن تبور ليوسعهم اجرهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الذي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ الله الله أكبر الله أكبر الله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 ان الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنذر لاسيذ الرحيم لتنذر قوما ما انذر ابا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 وَسَوَاءُنْ عَلَيْهٍ أَذَرُتَهُمْ أَنْ لَمْ تذِرهُم لا يُؤْمنِون إِ نَ تُذِرُ مَن لتَّدَع الذِكرَ وَخَش الرحْنانَ بِالغَبَ فَدَشِرهُ بِمَغُفَِةِ وَأَجرْكَرين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين الله الله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 واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بتالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا مَا أنتم إلا بشر مثلنا وَمَا أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون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 قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَمْ إِن تُذْكِّرُون بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ولفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من دعتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون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 يَوْمَ نقٍْ على أَفْواهِهِم وَتُكَِّمون أيديهِم وََشحَدُ أَرجلُلهمْ وَوتَشحَدُ أَجلُلهُم بِمَا كانَوا يَقسِبون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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون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 انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كون فيكون فسبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون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 ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 فلجاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين اُولَئِكَ فِي الْغُلَاءِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَاكِهَةٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن نَّعِيمٍ ضِيَافَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فيها عَنْهَا يُنْزَفُونَ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ كَأَنَّهُمْ نَذِيضُ وقيم طراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان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 ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنَ الْحَمِيمِ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوَا بَأْوَاءَهُمْ ضَلَالًا فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيه المنذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين